ثلاثة استمع إلى الحوار الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك أهلا وسهلا مستمعين الكرام صباح الخير من الأردن اليوم موضوعنا الصداقة هل يحتاج كل الناس إلى الصداقة؟ كيف نكون أصدقاء نحب بعضنا البعض؟ ضيفنا اليوم عائشة هي طالبة في جامعة الزرقاء أهلا وسهلا يا عائشة أهلا بكم ما أجمل أن أراك بيننا يا عائشة ماذا ستقولين عن الصداقة؟ تفضلي من فضلك أنا أيضا في نفس الإحساس وسعيدة جدا إن الصداقة موضوع مهم جدا لأنها طاقة لا يمكن للإنسان العيش بدونها ولهذا السبب كلنا نحتاج إلى الصداقة يعني أن الصداقة هي كعقل واحد في جسدين بعد الإعلانات سيستمر البرنامج